بسم الله الرحمن الرحيم يا إ ن س ا ن بعد الجوع شبع وبعد ا ل ض م ا ئ ر وبعد السهر ن و م وبعد المرض ع ا ف ي ة وبعد الفقر غنيه وبعد السجن حريه ة فلا الرسول ل تحزن طريد ي ع الصلاة والسلام من مكة من فلا ق ا المدينة م في تحزن أحذر. سفي ا بن الجوزي فتعلم ا ل ق ر ا ء ة أ ص ا ب ت الحمى مالك ا بن الريب فصار شعر الدنيا م ا ذ ا بنو ابي ذويب ا ل ه ذ <تسكين> ر فرثاهم ب إ ل ي ا ذ ة أ ن ص ت لها الدهر وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ إ ذ ا داهمتك د ا ه ي ة فانظر في الجانب ا ل م ش ر ق منها ولا اذا أ ه د ى لك أ ح د م ثعبانا م ذ ج ل د ه الثمين و ت ر ك باقيه د ع و ة تعز ب أ ه ل البلاء <تصفيق> اصبر صبر واثق بالفرج ولا اصبر مهمت ا ل ه م ة الخطوه و أ ظ ل م ت أ م ا م ك ا ل د ر و ا ف إ ن النصر مع الصبر و إ ن الفرج مع ا ل ك ر و إ ن مع العسر يسرا ل تحزن تحزن ولا, تحز. ولا... تصبر ان عقبى الصبر خير ولا تجزع لنائبه تنوب فان اليسر بعد العسر ياتي وعند الضيق تنكشف الكروب وكم جزعت نفوس من امور وكم جزعت نفوس من أ م و ر أ ت ى من دونها فرج قريب لا تحزن ل أ ن ك بحزنك تريد ايقاف الزمن وحبس الشمس لا تحزن ل أ ن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء وتبعثر الماء وتغير السماء وتهلك ا ل ح د ي ق ة الغناء لا تحزن ل أ ن المحزون كنهر الاحمق ينحدر من البحر ويصب في البحر لا ف إ ن عمرك الحقيقي سعادتك و ر ا ح ة بالك لا تحزن فان أ م و ا ل ك التي في خزائنك وقصورك ا ل س ا م ق ة مع الحزن و ا ل أ س ى والياس ز ي ا د ة في أ س ف ك وهمك وغمك ل ا ت ح ز ن فإن عقاقير ا ل أ ط ب ا ء و د و ا ا ء ل ص ي ا د ل ة و ص ف ة الحكيم لا تسعدك ل ا ت ح ز ن و أ ن ت ت م ر ك الدعاء وتجيد الانطراء على عتبات الربوبيه ة لا ف إ ن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى فقد حار ا ل أ ط ب ا ء وعجز الحكماء وتساءل الشعراء لا تحزن وبارت الحياء نام نفاذ ا ل ق د ر ة ورفوع القضاء عسى فرج يكون عسى و... نعلن نفسنا بعسى فلا تقنط و إ ل ا ق ي ت ه م من يقبض النفس ف أ ق ر ب ما يكون المرء من فرج إ ذ ا يئس ا لا تحسن فان مع العسر يسرا صل ي ا ق ر أ سبح طالع اكتب قم. رتب قم. ابدع قم. اعمل قم. تحرك اعط ي محروما انصر مظلوما انقذ مكروبا خذ مريضا منكوبا اجد ا ل س ع ا د ة تغمرك من بين يديك ومن خلفك اليقين ا ل م ؤ س س ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع ب ج د ة تقدم ا ل د ر ة ا ل ث ا ن ي ة ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه و م والاه وبعد فعنوان هذه ا ل م ح ا ض ر ة لا تحزن وهي ر س ا ل ة لكل مهموم ومغموم ومحزون تقول له لا تحزن وهي خطاب لكل مصاب ومبتلى وكل من سحقته ا ل م ش ق ة والعنا تقول له لا تحزن وهي نداء لكل من احذقت به المصائب و أ ح ا ط ت به النكبات وخنقته الازمات تقول له لا تحزن وهي د ع و ة لمن فقد ابنه وفجع ب ث م ر ة فؤاده واصيب بصفيه من أ ه ل الدنيا ونعي إ ل ي ه حبيبه تقول له لا تحزن وهي أ م ل لكل من أ ث ق ل ت ه الديون وعظه الفقر و أ م ض ت ه ا ل ح ا ج ة واحاطت به الباساء تقول له لا تحزن وهي م و ا س ا ة لمن أ ك ع د ه المرض ونغص عيشه السقم و أ ق ض مضجعه ا ل أ ل م وشرد نومه ا ل ي أ س تقول له لا تحزن وهي عزاء لمن أ و ص د ت عليه ا ل أ ب و ا ب ولمن ذاق م ر ا ر ة ا ل غ ر ب ة واحتسى ك أ س الفراق وشرب علقم ن إ ح ب ا ط تقول له لا تحزن وهي س ل و ة لمن أ س ر ف عن الانتحار ومل ا ل ح ي ا ة وسئم العيش وعاف البقاء تقول له لا تحزن عناصر ا ل م ح ا ض ر ة إ ن مع العسر ي س ر ى فكر واشكر ما مضى فات يومك يومك اترك المستقبل حتى ي أ ت ي م و ا ج ه ة النقد ا ل آ ث م لا تنتظر شكرا من أ ح د ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الغير ش ر ا ح للصدر اطرد الفراغ بالعمل قضاء وقدر اصنع من الليمون شرابا حلوا أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه العوض من الله ا ل إ ي م ا ن هو ا ل ح ي ا ة اجن العسل ولا تكسر ا ل خ ل ي ة أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب أ م ي ح س د و ن الناس على ما اتاهم الله من فضله اقبل ا ل ح ي ا ة كماهي تعز باهل البلاء ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة حسبنا الله ونعم الوكيل قل سيروا في ا ل أ ر ض فصبر جميل لا تحمل ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة على راسك لا تحطم كالتوافه ارض بما قسم الله لك تكن أ غ ن ى الناس ذكر نفسك ب ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض وقفات وهذه هي التفاصيل ان مع العسر يسرا يا انسان بعد الجوع شبع وبعد الضميري وبعد السهر نوم وبعد المرض ع ا ف ي ة وبعد ا ل ف ك ر غنى وبعد السجن ح ر ي ة سوف يصل الغائب و ي ه ت د ا ل ظ ا ل ويفك العاني و ي ن ك ش ع الظلام فعسى الله ان ياتي بالفتح أ و أ م ر من عنده بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب ا ل أ و د ي ة بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في س ر ع ة الضوء ولمح البصر بشر المنكوب ة بلطف خفي وكف ح ا ن ي ة إ ذ ا ر أ ي ت الصحراء تمتد تمتد فاعلم أ ن وراءها رياضا خضراء و ا ر ف ة الظلال إ ذ ا ر أ ي ت الحبل يشتد يشتد فاعلم أ ن ه سوف ينقطع مع ا ل د م ع ة ب س م ة ومع الخوف أ م ن ومع الفزع س ك ي ن ة النار لا تحرق إ ب ر ا ه ي م التوحيد ل أ ن ا ل ر ع ا ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة فتحت ن ا ف ذ ة بردا وسلاما البحر لا يغرق كريم الرحمن ل أ ن الصوت القوي الصادق نطق بي كلا إ ن معي ربي سيهدين المعصوم في الغار بشر صاحبه ب أ ن ه وحده سبحانه معنا فنزل ا ل أ م ن والفتح و ا ل س ك ي ن ة إ ن عبيد ساعاتهم ا ل ر ا ه ن ة و أ ر ق أ ظ ر و ف ه م ا ل ق ا ت م ة لا يرون إ ل ا النكد والضيق و ا ل ت ع ا س ة ل أ ن ه م لا ينظرون إ ل ا إ ل ى جدار ا ل غ ر ف ة وباب الدار فحسب أ ل ا فليمدوا ابصارهم وراء الحجب أ ل ا فليطلقوا اعنه أ ف ك ا ر ه م إ ل ى ما وراء ا ل أ س و ا ر أ ل ا فليحسنوا الظن بالعزيز الغفار إ ذ ن فلا تذق ض ر ع ا فمن المحال دوام الحال و أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة انتظار الفرج ا ل أ ي ا م دول والدهر قلب والليالي حبالا والغيب مستور والحكيم كل يوم هو في شان ولعل الله يحدث بعد ذلك أ م ر ا و إ ن مع العسر يسرا دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ي ما بين غ م ض ة عين وانتباهتها يغير الله من حال إ ل ى حال وانظر إ ل ى يونس بن متى عليه السلام في ظلمات ا ل ثلاث لا أ ه ل ا ولا ولدا ولا صاحبا ولا حبيبا ولا قريبا الا الله الواحد ا ل أ ح د فهتف ب ا ل ك ل م ة ا ل ص ا د ق ة ا ل م ؤ ث ر ة ا ل ن ا ص ع ة لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فجاء الفرج ويعقوب عليه السلام يقول ل أ ب ن ا ئ ه لا ت ي ا س من روح الله إ ن ه لا ي أ س من روح الله إ ل ا القوم الكافرون فلا ي أ س والله يدعى ولا قنوط والله يرجى ولا خ ي ب ة والله يعبد ولا إ ح ب ا ط والله يؤمل جل في علاه فإذا سألت فاسأل الله في فإذا وصح إ ذ ا استعنت فاستعم بالله و عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال واعلم أ ن النصر مع الصبر و أ ن الفرج مع الكرب و أ ن مع العسر ي س ر ى انظر إ ل ى أ خ ب ا ر ا ل أ م م وقصص الدول كيف غلب الله على أ م ر ه جل في علاه ل أ ن ه الفعال لما يريد فجاء باليسر بعد العسر سبحانه و في حديث ا ل حسن ولن يغلب عسر يسرين المنصور بن ابي عامر الملك ا ل أ ن د ل س ي حكم بقتل عالم من العلماء و أ ع ط ى السياف و ر ق ة أ ر ا د ان يكتب فيها يقتل فكتب يطلق فردها السياف إ ل ي ه فشطبها وكتب يطلق فردها إ ل ي ه فشطبها وكتب يطلق يريد أ ن يقتل فلما كتب يطلق تعجب واحتار وقال والله إ ن ه ل أ م ر الله جل في علاه والله ما أ ر د ت إ ل ا قتله و إ ن ه ليطلق على رغم أ ن ف ه ف أ ط ل ق ه كل يوم هو في ش أ ن شهرت ع ي و ن ونامت عيون في شؤون تكون أ و لا تكون إ ن ربا كفاك ما كان ب ا ل أ م س سيكفيك في غد ما يكون فكر واشكر المعنى أ ن تذكر نعم الله عليك ف إ ذ ا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدمك و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها ص ح ة في بدن أ م ن في وطن غذاء و ك س ا ء هواء وماء لديك الدنيا و أ ن ت ما تشعر تملك ا ل ح ي ا ة و أ ن ت لا تعلم و أ س ب غ عليكم نعمه ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان و أ م ن في أ و ط ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان هل هي م س أ ل ة س ه ل ة أ ن تمشي على قدميك وقد بترت أ ق د ا م و أ ن تعتمد على ساقك وقد قطعت سوق أ ح ق ي ر أ ن تنام مل عينيك وقد أ ط ا ر ا ل أ ل م نوم الكثير و أ ن ت م ل أ معدتك من الطعام الشهي و أ ن ت ك ر ع من الماء البارد وهناك من عكر عليه الطعام ونغص عليه المنام ب أ م ر ا ض و أ س ق ا م تفكر في سمعك وقد عوثيت من الصمم ت أ م ل في نظرك وقد سلمت من العمى انظر إ ل ى جلدك وقد نجوت من البرص والجذام المح عقلك وقد أ ن ع م عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول أ ت ر ي د في بصرك وحده كجبل أ ح د ذهباء أ ت ح ب بيع سمعك وزن ث ه ل ا ن ف ي ا ل ل ه هل تشتري قصور الزهراء ب ل س ا ر ك فتكون أ ب ك م هل تقايض بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أ ق ط ع إ ن ك في نعم ع م ي م ة إ ن ك في أ ف ض ا ل ج س ي م ة إ ن ك في آ ي ا ت ع ظ ي م ة ولكنك لا تدري تعيش مهموما مغموما حزينا كئيبا وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم ا ل ه ا ن ي و ا ل ع ا ف ي ة ا ل و ا ر ف ة تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود تنزعج من خ س ا ر ة م ا ل ي ة وعندك مفتاح ا ل س ع ا د ة وقناطير مقنطره من الخير والمواهب والنعم و ا ل أ ش ي ا ء فكر واشكر وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا تبصرون فكر في نفسك فكر في أ ه ل ك فكر في بيتك فكر في عملك فكر في عافيتك فكر في أ ص د ق ا ئ ك فكر في الدنيا من حولك يعرفون ن ع م ة الله ثم ينكرونها صح عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال من أ ص ب ح آ م ن ا في سربه م ع ا ف ا في بدنه عنده قوته وقوت يومه ف ك أ ن م ا حيزت له الدنيا بحذافيرها وصح عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال ارض بما قسم الله لك تكن أ غ ن ى الناس خذ ا ل ق ن ا ع ة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إ ل ا ر ا ح ة البدن وانظر لمن ملك الدنيا ب أ ج م ع ه ا هل سار منها بغير الطيب والكفن ث ا ك ل ه في ز ا و ي ة وكوز ماء بارد تشربه من ص ا ف ي ة و غ ر ف ة خ ا ل ي ة نفسك فيها ر ا ض ي ة ومصحف تدرسه مستندا ل س ا ر ي ة خير من السكنى بظلات القصور ا ل ع ا ل ي ة من بعد هذا كله تصلى بنار حاميه ة ما م ض ع تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره والحزن ل م آ س ي ه حمق وجنون وقتل ل ل إ ر ا د ة وتبديد ل ل ح ي ا ة ا ل ح ا ض ر ة إ ن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى يغلق عليه أ ب د ا ً في ز ن ز ا ن ة النسيان يقيد بحبال ق و ي ة في سجن ا ل إ ه م ا ل فلا يخرج أ ب د ا ً ويوصد عليه فلا يرى النور ل أ ن ه مضى وانتهى لا الحزن يعيده لا الهم يصلحه لا الغم يصححه لا الكدر يحييه ل أ ن ه عدم لا تعش في كابوس الماضي وتحت م ظ ل ة الفائت انقذ نفسك من شبح الماضي أ ت ر ي د أ ن ترد النهر إ ل ى مصبه والشمس إ ل ى مطلعها والطفل إ ل ى بطن أ م ه واللبن إ ل ى الثدي و ا ل د م ع ة إ ل ى العين إ ن تفاعلك مع الماضي و ك ل ك ك منه واحتراقك بناره وانطراحك على اعتابه وضع م أ س ا و ي رهيب مخيف مفزع ا ل ق ر ا ء ة في دفتر الماضي ضياع للحاضر وتمزيق للجهد ونسف ل ل س ا ع ة ا ل ر ا ه ن ة ذكر الله ا ل أ م م ما فعلت ثم قال تلك أ م ة قد خلت وقال ل أ و ل ي ا ئ ه لكي لا ت أ س و ا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أ ت ا ك م انتهى ا ل أ م ر ق ض ي ة ا ل م س أ ل ة لا طائل من تشريح ج ث ة الزمان و إ ع ا د ة ع ج ل ة التاريخ إ ن الذي يعود للماضي كالذي يطحن الطحين وهو مطحون أ ص ل ا وكالذي ينشر ن ش ا ر ة الخشب وقديما قالوا لمن يبكي على الماضي لا تخرج ا ل أ م و ا ت من قبورهم وقد قالوا قال يتحدث ذكر الكذب أكره للحمار تجتر من البهائم أنهم قالوا للحمار لما ألسنة إن بلى أنا على لا بلى واننا نعجز عن حاضرنا و ن س ت غ ل بماضينا نهمل قصورنا ا ل ج م ي ل ة ونندب أ ط ل ا ل ن ا ا ل ب ا ل ي ة و ل أ ن اجتمعت ا ل إ ن س والجن على إ ع ا د ة ما مضى م ل استطاعوا ل أ ن هذا هو المحال بعينه إ ن الناس لا ينظرون إ ل ى الوراء ولا يلتفتون إ ل ى الخلف ل أ ن الريح ة تتجه إ ل ى ا ل أ م ا م والماء ينحدر إ ل ى ا ل أ م ا م و ا ل ق ا ف ل ة تسير إ ل ى ا ل أ م ا م فلا ت خ ا ل ف س ن ة ا ل ح ي ا ة يومك يومك اسمع الى ا ل أ ث ر الثابت إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تنتظر المساء و إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح اليوم فحسب ساعيش فلا أ م س الذي ذهب بخيره وشره ولا الغد الذي لم ي أ ت ي إ ل ى ا ل آ ن اليوم الذي أ ظ ل ت ك شمسه و أ د ر ك ك نهاره هو يومك فحسب عمرك يوم واحد ما م ض ا فات و ا ل م ؤ م ن غيب ولك ا ل س ا ع ة التي أ ن ت فيها فاجعل في خلدك ا ل ع ي ش ل هذا اليوم و ك أ ن ك وردت فيه وتموت فيه حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف وزحفه المرعب لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك لليوم فقط وجه ابداعك وكدك وجهدك لهذا اليوم لابد أ ن تقدم ص ل ا ة خ ا ش ع ة و ت ل ا و ة م ت د ب ر ة و ا ط ل ا ع ب ت أ م ل و إ ب د ا ع برقي و ذ ك ر ب ح ض و ر و ا ت ز ا ن في ا ل أ م و ر وحسنا في خ ل ق ورضا بالمقسوم واهتماما بالمظهر واعتناء بالجسم ونفع ل ل آ خ ر ي ن لليوم هذا الذي أ ن ت فيه تعيش فتقسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات ومن ث و ا ن ه شهور تزرع فيه الخير تسدي فيه الجميل تستغفر فيه من الذنب تذكر فيه الرب ت ت ه ي أ للرحيل تعيش هذا اليوم فرحا وسرورا و أ م ن ا و س ك ي ن ة ترضى فيه برزقك بزوجتك ب أ ط ف ا ل ك بوظيفتك ببيتك بعملك بمستواك فخذ ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج ولا سخط ولا حقد ولا حسد إ ن عليك أ ن تكتب على لوح قلبك ع ب ا ر ة و ا ح د ة تجعلها أ ي ض ا على مكتبك تقول ا ل ع ب ا ر ة يومك يومك إ ذ ا أ ك ل ت خبزا حارا شهيا هذا اليوم فهل يضرك خبز ا ل أ م س الجاف الرديء او خبز غد الغائب المنتظر إ ذ ا شربت ماء عذبا زلالا هذا اليوم فلم ا تحزن م ماء امس المالح ا ل أ ج ا ج أ و تهتم لغد م ا ل آ س ر الحار إ ن ك لو صدقت مع نفسك ب ا ر ا د ة ف ل ا ذ ي ة ص ا ر م ة ع ا ر م ة ح ا س م ة ح ا ز م ة ج ا ز م ة ل أ خ ض ع ت ه ا ل ن ظ ر ي ة لن أ ع ي ش إ ل ا هذا اليوم حينها تستغل كل ل ح ظ ة في هذا اليوم يومك يومك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن أ ر و ع ك ل م ة في قاموس ا ل س ع ا د ة لمن أ ر ا د ا ل ح ي ا ة في أ ب ه ى صورها وأجمل ل ح اتى ا ر امر الله فلا تستعجلوه لا تستفق ا ل أ ح د ا ث أ ت ر ي د إ ج ه ا ض الحمل قبل إ ت م ا م ه وقطع ا ل ث م ر ة قبل النضج إ ن غدا مفقود لا ح ق ي ق ة له ليس له وجود ولا طعم ولا لون ولا ر ا ئ ح ة فلماذا نشغل أ ن ف س ن ا به ونتوجس من مصايبه ونهتم لحوادثه ونتوقع كوارثه ولا ندري هل يحال بيننا وبينه أ و نلقاه ف إ ذ ا هو سرور ونور وحبور المهم أ ن ه في عالم الغيب لم يصل إ ل ى ا ل أ ر ض بعد إ ن علينا الا نعبر جسرا حتى ناتيه ومن يدري لعلنا نقف قبل وصول الجسر أ و لعل الجسر ينقطع بنا وربما وصلنا الجسر ومررنا بسلام لعمرك ما تدري الظوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعوا لا يعلم الغيب إ ل ا الله فانتظر موعودك مع ا ل ح ي ا ة وكن سعيدا بيومك إن إعطاء الذهن مساحة أوسع بالمزعجات المتوقعة سرعاً مساحة المستقبل كتاب الغيب الاكتواء للتفكير ثم ممقوط وفتح في ل أ ن ه طول أ م ل ومذموم عقلا ل أ ن ه م ص ا ر ع ة للظل إ ن كثيرا من هذا العالم يتوقع في مستقبله الجوع والعري والمرض والفقر والمصائب وهذا كله من مقررات مدارس إ ب ل ي س الشيطان يعدكم الفقر و ي أ م ر ك م بالفحشاء والله يعدكم م غ ف ر ة منه وفضلا وكل بها ربا عليما حاكما جل في علاه كثير هم الذين يبكون ل أ ن ه م سوف يجوعون غدا وسوف يمرضون بعد س ن ة وسوف ينتهي العالم بعد م ئ ة عام إ ن الذي عمره في يد غيره لا ينبغي له أ ن يراهن على العدم والذي لا يدري متى يموت لا يجوز له ا ل ا س ت غ ا ل بشيء مفقود لا ح ق ي ق ة له اترك غدا حتى ي أ ت ي ك لا تسال عن أ خ ب ا ر ه لا تنتظر زحوفه ل أ ن ك مشغول باليوم وان تعجب فعجب هؤلاء الذين يقترضون الهم نقدا ليقضوه نسيئه في يوم لم تشرق شمسه ولم ير النور فحذار من طول الامل أ م ل ل السخفاء ق ا ا ت ا الخالق الرازق جل في علاه ف في ه و ن سب جل شتم الواحد ا ل أ ح د الذي ذهب بالجمال والكمال والجلال لا إ ل ه إ ل ا هو فماذا أ ت و ق ع أ ن ا و أ ن ت ونحن أ ه ل الحيف و ا ل خ ط أ إ ن ك سوف تواجه في حياتك حربا ضروسا لا هواده فيها من النقد ا ل آ ث م المر ومن التحطيم المدروس المقصود ومن ا ل إ ه ا ن ة ا ل م ت ع م د ة ما دام أ ن ك تعطي وتبني وتؤثر وتسطع وتلمع وتبدع ولن يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقا ً في ا ل أ ر ض أ و سلما ً في السماء فتفر من هؤلاء أ م ا و أ ن ت بين اظهرهم فانتظر منهم ما ي س و ء ك ويبكي عينك ويدمي مقلتك و ي ق ض مضجعك إ ن الجالس على ا ل أ ر ض لا يسقط إ ن الناس لا يرفسون كلبا ميتا لكنهم يغضبون عليك ل أ ن ك فقتهم صلاحا ً أ و علما ً أ و أ د ب ا ً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 فاصبر على نقدهم وتشويهم وتجريحهم وتحكيرهم إ ذ ن كن ك ا ل ص خ ر ة ا ل ص ا م ت ة ا ل م ه ي ب ة تتكسر عليها حبات البرد لتثبت وجودها وتعلن صمودها وقدرتها على البقاء إ ن ك إ ن أ ص غ ي ت لكلام هؤلاء وتفاعلت به حققت أ م ن ي ت ه م ا ل غ ا ل ي ة في تعكير حياتك وتكدير عمرك أ ل ا فاصفح الصفح ة الجميل أ ل ا فاعرض عنهم ولا تكو في ضيق مما ينكرون إ ن نقدهم السخيف ترجمه محترمه لك وبقدر وزنك يكون النقد الاثم المفتعل إنك لن تستطيع أن تغلق أفواه البشر ولا تستطيع أن تعتقل ألسنتهم لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم تغلق البشر ولا تعتقل تستطيع تستطيع تستطيع أفواه وتجنيهم من غير ا ل جرم سمعت فقلت مري فانفذيني وعابوها علي ولن تعبني ولم ي ن د ا لها أ ب د ا جبيني حسد الفتى إ ن لم ينال سعيه فالناس أ ع د ا ء له وخصوم كضرائر الحسناء كن ا لوجهها حسدا وبغيا إ ن ه لذميم وشكوت من ظلم الوشاه ولن تجد ذا سؤدد إ ل ا أ ص ي ب بحسدي لازلت يا ص ب ط الكرام محسدا ً والتافه المسكين غير محسد ي إ ن ك تستطيع أ ن تصب في أ ف و ا ه هؤلاء الخردل ب ز ي ا د ة فضائلك و ت ر ب ي ة محاسنك وتقويم عوجاجك إ ن كنت تريد أ ن تكون مقبولا ً عند الجميع محبوبا ً لدى الكل سليما ً من العيوب عند العالم فقد طلبت م س ت ح ي ل ة و أ م ل ت أ م ل ا بعيدا أ ل ا يكفيك أ ن الواحد جل في علاه القهار تباركت اسماؤه الكامل تقدست الاؤه يقول يسبني ابن آ د م وما ينبغي له ذلك و ي ش ت م ن ابن آ د م وما ينبغي له ذلك أ م ا سبه إ ي ا ي تعالى الله في ع ل ي ا ه أ م ا سبه إ ي ا ي ف إ ن ه يسب الدهر و أ ن ا الدهر اقلب الليل والنهار و أ م ا شتمه إ ي ا ي ف إ ن ه يقول إ ن ي اتخذت صاحبه وولدا و أ ن ا الله لم أ ت خ ذ صاحبه ولا ولدا وهذا هو الله جل في علاه ورسولنا صلى الله عليه وسلم من بلغ الكمال البشري سب وشتم وهجي وقيل له ساحر وشاعر وكاهن وكذاب ومجنون فنزل عليه فاصفح الصفح الجميل فاصبر صبرا جميلا لا شكرا تنتظر من أحد خلق الله العباد ليذكروه ورزق الله ا ل خ ل ي ق ة ليشكروه فعبد الكثير غيره وشكر الغالب سواه ل أ ن ط ب ي ع ة الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم غ ا ل ب ة على النفوس فلا تصدم اذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك و أ ح ر ق و ا إ ح س ا ن ك ونسوا معروفك بل ربما ناصبوك العداء ورموك بمنجنيك الحقد الدفين لا لشيء إ ل ا ل أ ن ك أ ح س ن ت إ ل ي ه م وما نقموا الا أ ن أ غ ن ا ه م الله ورسوله من فضله وطالع سجل العالم المشهود ف إ ذ ا في فصوله ق ص ة اب ر ب ابنه وغذاه وكساه و أ ط ع م ه وسقاه و أ د ب ه وعلمه سهر لينام جاع ليشبع تعب ليرتاح فلما ضر شارب هذا الابن وقوي ساعده أ ص ب ح لوالده كالكلب العقور استخفافا وخسه وازدراء ومقتا وعقوقا صارخا وعذابا وبيلا وبغيا اثيما وربيته حتى إ ذ ا ما تركته أ خ ا ل ف ح ل واستغنى عن الضر شاربه تغمط حقي ظالما ولوا يدي لوا يده الله الذي هو غالب ه أ ل ا فليهدا الذين احترقت أ و ر ا ق جميلهم عند منكوس الفطر ومحطم الارادات و ل ي ه ن أ بعوض ا ل م ث و ب ة عند من لا تنفذ خزائنه إ ن هذا الخطاب الحار لا يدعوك لترك الجميل وعدم الاحسان للغير و إ ن م ا يوطنك على انتظار الجحود والتنكر لهذا الجميل و ا ل إ ح س ا ن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون ا ع م ل الخير لوجه الله ل أ ن ك الفائز على كل حال ثم لا يضر غمط من غمطه ولا جحود من جحده واحمد الله ل أ ن ك المحسن وهو المسيء واليد العليا خير من اليد السفلى إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وانظري ل أ ب ي بكر رضي الله عنه دفع امواله ووقته ودموعه ودمه واعتكى الرقاب وشر السلاح في سبيل الله ثم لما أ ر ا د أ ن يثامن قال والله لا أ ط ل ب الثمن إ ل ا من الله فقال الله ل أ ب ي بكر وما ل أ ح د عنده من ن ع م ة تجزى إ ل ا ابتغاء وجه ربه ا ل أ ع ل ى ولسوف يرضى ويا له من ثواب عظيم من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس وانظر إ ل ى ا ل أ ن ص ا ر دفعوا أ ر ا ض ي ه م دفعوا نفوسهم قدموا أ ر و ا ح ه م استبسلوا بدمائهم و أ ر ا د صلى الله عليه وسلم أ ن يثامنهم بمكان المسجد قالوا والله لا نطلب ثمنه إ ل ا من الله وقد ذهل كثير من العقلاء من ج ب ل ة الجحود عند الغوغاء و ك أ ن ه م ما سمعوا الوحي الجليل وهو ينعى على هذا الصنف عتوه وتمرده مر ك أ ن لم يدعنا إ ل ى ضر مسه لا تفاجا إ ذ ا اهديت بليدا قلما فكتب به هجاك أ و منحت جافيا عصا يتوكا عليها ويهش بها على غنمي فشج بها ر أ س ك هذا هو ا ل أ ص ل عند هذه ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ح ن ط ة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه فكيف بها معي ومعك أ ع ل م ه ا ل ر م ا ي ة كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافيه ة فجاني الاحسان الى الغير الجميل كاسمه والمعروف كرسمه والخير كطعمه اول المستفيدين من احسان الناس هم المتفضلون بهذا الاسعاد يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم واخلاقهم وضمائرهم فيجدون الانشراح ويحسون بالانبساط ويعيشون الهدوء ويلمسون ا ل س ك ي ن ة ف إ ذ ا طاف بك طائف من هم أ و أ ل م بك غم فامنح غيرك معروفا واستله جميلا تجد الفرج و ا ل ر ا ح ة اعط ي محروما انصر مظلوما انقذ مكروبا أ ط ع ن جائعا عد مريضا أ ع ن منكوبا تجد السعاده تغمرك من بين يديك ومن خلفك إ ن فعل الخير كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه وعوائد الخير ا ل ن ف س ي ة عقاقير م ب ا ر ك ة تصرف في ص ي د ل ي ة الذين عمرت قلوبهم بالبر و ا ل إ ح س ا ن إ ن توزيع البسمات ا ل م ش ر ق ة على فقراء ا ل أ خ ل ا ق ص د ق ة ج ا ر ي ة في عالم القيم ولو أ ن تلق ى أ خ ا ك بوجه طلق و إ ن عبوس الوجه إ ع ل ا ن حرب ضروس على ا ل آ خ ر ي ن لا يعلم قيامها إ ل ا علام الغيوم شربه ماء من كف بغي لكلب ع ق و ر أ ث م ر ت دخول ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ل أ ن صاحب الثواب غفور شكور يحب العفو محسن غني حميد يا من تهددهم كوابيس الشقاء يا من ترهبهم أ ح ل ا م الفناء يا من يزلزلهم الفزع يا من يهزهم القلق والخوف هلم الى بستان المعروف تشاغل بالغير عطاء و ض ي ا ف ة ومواساه و إ ع ا ن ة و خ د م ة وستجدون ا ل س ع ا د ة طعما ولونا وذوقا وما ل أ ح د عنده من ن ع م ة تجزى إ ل ا ابتغى وجه ربه ا ل أ ع ل ى ولسوف يرضى أطرد الفراغ بالعمل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الفارغون في الحياه هم اهل الاراجيف هم اهل الشائعات هم اهل احلام اليقظه ل أ ن أ ذ ه ا ن ه م موزعه رضوا ب أ ن يكونوا مع الخوالف إ ن أ خ ط ر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبهم ن العمل فيبقى كالسياره المسرعه في انحدار بلا سائق تجنح ذات اليمين وذات الشمال يوم تجد في حياتك فراغا فتهيا حينها للهم والغم والفزع ل أ ن هذا الفراغ يسحب لك ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من أ د ر ا ج ا ل ح ي ا ة فيجعلك في أ م ر مريج و ن ص ي ح ة لك ولنفسي أ ن تقوم ب أ ع م ا ل م ث م ر ة بدلا من هذا الاسترخاء القاتل ل أ ن ه واد خفي وانتحار بكبسول مسكن ان الفراغ أ ش ب ه بالتعذيب البطيء الذي يمارس في سجون الصين بوضع السجين تحت أ ن ب و ب يقطر كل د ق ي ق ة ق ط ر ة وفي فترات انتظار هذه القطرات يصاب السجين بالجنون ا ل ر ا ح ة غ ف ل ة والفراغ لص محترف وعقل ك ف ر ي س ة م م ز ق ة لهذه الحروب ا ل و ه م ي ة إ ذ ن قم قم ا ل آ ن صل ي ا ق ر أ سبح طالع اكتب رتب ابدع اعمل تحرك انفع غيرك حتى تقضي على الفراغ و إ ن ي لك من الناصحين اذبح الفراغ بسكين العمل ويضمن لك أ ط ب ا ء العالم خمسين في ا ل م ئ ة من ا ل س ع ا د ة مقابل هذا ا ل إ ج ر ا ء الطارئ فحسب انظر إ ل ى الفلاحين والخبازين والبنائين يغردون ب ا ل أ ن ا ش ي د كالعصافير في س ع ا د ة و ر ا ح ة و أ ن ت على فراشك تمسح دموعك وتضطرب مكانك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 حسبنا الله ونعم الوكيل وافوض أ م ر ي الى الله دعها س م ا و ي ة تجري على قدر لا تفسدنها ب ر أ ي منك منكوسي سهرت اعين ونامت عيون في شؤون تكون أ و لا تكون إ ن ربا كفاك ما كان ب ا ل أ م س سيكفيك في غد ما يكون واسمع للعام ذي ا ل ف ط ر ة ا ل ص ح ي ح ة يقول لا تشتكي واحد بات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزامي و إ ن كان عينك خالفت ل ذ ة النوم أ ن ت ه تنام و خالقك ما ينامي ما أ ص ا ب ك لم يكن ل ي خ ط ئ ك وما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك إ ن هذه ا ل ع ق ي د ة إ ذ ا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت ا ل ب ل ي ة ع ط ي ة و ا ل م ح ن ة م ن ح ة وكل ا ل و ق ا ع جوائز و أ و س م ة ومن ج ر د الله به خ ي ر يصب منه فلا يصبك قلق من مرض أ و موت ابن أ و خ س ا ر ة م ا ل ي ة أ و احتراق بيت ف إ ن الباري قد قدر والقضاء قد حل والاختيار هكذا و ا ل خ ي ر ة لله و ا ل أ ج ر حصل والذنب غفر هنيئا ل أ ه ل المصائب صبرهم ورضاهم عن ا ل آ خ ذ المعطي القابض ا ل ب ا ص ط لا ي س أ ل عما يفعل وهم ي س أ ل و ن ولن ت ه د أ اعصابك ولن تسكن بلابل نفسك ولن تذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر جف القلم بما أ ن ت لا فلا تذهب نفسك حسرات لا تظن أ ن بوسعك إ ي ق ا ف الجدار أ ن ينهار وحبس الماء أ ن ينسكب ومنع الريح أ ن تهب وحفظ الزجاج أ ن ينكسر هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك سوف يقع المقدور وينفذ القضاء ويحل المكتوب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر استسلم القدر قبل أ ن تطوق بجيش ا ل ص خ ط والتذمر والعويل اعترف بالقضاء قبل أ ن يدهمك سيل الندم إ ذ ا فليهدى بالك إ ذ ا فعلت ا ل أ س ب ا ب وبذلت الحيل ثم وقع ما كنت تحذر فهذا هو الذي كان ينبغي أ ن يقع ولا تقل لو أ ن ي فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وقال ا الجوائز وإلى الأوسمة وإلى العطيات للصابرين المحتسبين صح عنه عليه الصلاة والسلام س م ع عنه عليه إلى وإلى وإلى الله أن ي صح و ل م ع عندي ب قبضت د الدنيا المؤمن جزاء إذا ا أهل من ثم صفيه ت ح سبحانه ه إلا الجنة وقال س ب في الحديث القدسي الصحيح من ابتليته بحبيبتيه اي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنه وصح عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ربه أ ن ه قال إ ذ ا قبض ابن العبد المؤمن قال الله ل م ل ا ئ ك ت وهو أ ع ل م قبضتم ابن عبد المؤمن قالوا نعم قال قبضتم ث م ر ة فؤاده قالوا نعم قال فماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع قال ابن لعبدي ا بيتا ن ل ع ب د ب ي في ا ل ج ن ة وسموه بيت الحمد وانظر إ ل ى ا ل أ و ل ي ا ء كيف يصبرون على المقدور هذا عروه بن الزبير يسافر سفرا طويلا من ا ل م د ي ن ة إ ل ى الشام عروه الذي كان يختم ا ل ق ر آ ن كل أ ر ب ع ة أ ي ا م عروه الذي كان يقوم ثلث الليل عروه الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما عروه البحر الذي قال عنه الزهري لا تكدره الدلاء سافر إ ل ى الشام ولكنه كان سفرا بعيدا شاقا حتى قال بعد السفر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سافر معه ابنه محمد وذهب إ ل ى هناك ونزل في ب ي ت و أ ص ا ب ت ه ا ل آ ك ل ة في رجله فوصلت قدمه ف أ ر ا د و ا بتر القدم فصبر فسرت إ ل ى الساق فصبر أ ر ا ا الساق د ف فسرت إ ل ى الفخذ فقرر ا ل أ ط ب ا ء بتر فخذه وقدموا له ك أ س ا من الخمر وهو الولي العالم الصادق الزاهد قال أ ش ر ب خمرا قال ليذهب عقلك ل أ ل ا تجد الما قال والله لا أ ش ر ب ه ا كيف أ ذ ه ب عقلا منحنيه ربي كيف أ ر ت ك ب محرما ولكن إ ذ ا دخلت في صلاتي فسوف أ ن س ى المي فاقطع رجلي فكبر واسترسل في صلاته وسافرت روحه إ ل ى الملكوت العليا كما قال ا ل أ و ل إ ذ ا كان حب الهائمين من الورى ب س ل م ا و ل ي ل ا يسلب اللب والعقل فماذا عسى أ ن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إ ل ى العالم ا ل أ ع ل ى وبتروا رجله و أ غ م ي عليه واستفاق ليقول أ و ل ك ل م ة وينبس ب أ و ل ج م ل ة فيقول اللهم لك الحمد إ ن كنت أ خ ذ ت فقد اعطيت و إ ن كنت ابتليت فقد عافيت قال له الناس أ ح س ن الله عزاءك في رجلك و أ ح س ن الله عزاءك في ابنك محمد ف إ ن ه بينما كانت تقطع رجلك ذهب إ ل ى اصطبل الخيل فرفسته فرس فمات فعاد م ر ة ث ا ن ي ة ليبعث ر س ا ل ة حاره إ ل ى الحي القيوم المتفضل سبحانه ليقول اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أ ع ط ي ت ن ي أ ر ب ع ة أ ع ض ا ء و أ خ ذ ت عضوى و أ ع ط ي ت ن ي أ ر ب ع ة أ ب ن ا ء و أ خ ذ ت ابنا ف أ ن ت المتفضل صاحب الجميل و ا ل م ر أ ة السوداء صح الحديث أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ت ى و إ ذ ا هي تسرع تمرض تتكشف يعيث بها المرض يزلزلها يقلقها تضطرب منه فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعرض عليها الخيار وهي أ م ة سوداء لكنها م ؤ م ن ة بالله م س ل م ة بالقضي والقدر إ ن شئت دعوت الله لك فشافاك و إ ن شئت صبرت واحتسبت ولك ا ل ج ن ة قالت بل أ ص ب ر واحتسب وادع الله لي أ ل ا أ ت ك ش ف قال عطاء من أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى ا م ر أ ة من أ ه ل ا ل ج ن ة فلينظر إ ل ى هذه ا ل م ر أ ة السوداء ا ص م ع من ا ل ل ي ل و ن شرابا ً حلوا الذكي ا ل أ ر ي ب يحول الخسائر إ ل ى أ ر ب ا ح والجاهل الرعديد يجعل ا ل م ص ي ب ة مصيبتين طرد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من م ك ة ف أ ق ا م في ا ل م د ي ن ة دوله ة السنة تيمية الأمة سجن حبس السرخص بن حنبل أحمد إمام السنة حبس بن تيمية فصار علم الأمة وضع في معطلة م بن كاربير فصار فصار في ثلاثين وضع أ ُ ع ِ د ابن الاثير فصنف ََ ل ََْ أ َ ر ْ ب َ ع ِ ي ن َ مصنفا ًَُّ نفي َُِ ب ْ ن ُ الجوزي َْْ فتعلم َََََّ القراءات َِْ اصابت ا ل ح م َّ مالك بن الريب فصار شعر الدنيا مات ابنا وابي ذويب الهذلي َُ فرثاهم ََُ بلياذه انصت لها الدهر وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ اذا داهمتك داهيه فانظر في الجانب المشرق منها اذا ناولك احدهم كوبا ل ي م و ا اليه إ ذ ا أ ه د ى لك أ ح د ه م ثعبانا فخذ جلده الثمين و ت ر ك ب ا ق ي ة إ ذ ا لدغتك عقرب فاعلم أ ن ه مصل واقي ومناعه حصينه ضد السم الحيات تكيف في ظرفك القاسي لتخرج لنا منه زهرا ووردا وياسمينا وعسى أ ن ت ك ر ه شيئا وهو خير لكم سجنت فرنسا قبل ثورتها ا ل ع ا ر م ة شاعرين مجيدين متفائلا ومتشائما ف أ خ ر ج ا راسيهما من ن ا ف ذ ة السجن أ م ا المتفائل فنظر ن ظ ر ة في النجوم فضحك أ م ا المتشائم فنظر في الطين فبكى انظر إ ل ى الوجه ا ل آ خ ر الماساه ل أ ن ا ل س ر ا ل م ح ظ ليس موجود أ ص ل ا بل هناك خير ومكسب وفتح واجر أ أ ج ر م ي ي ب ا ل م ض ط إذا دعاه من الذي يفزع إليه الذي دعاه المكروب يفزع من من الذي يستغيث ف ي ه المنكوب من الذي تصمد إ ل ي ه الكائنات من الذي تساله المخلوقات من الذي تلتجي اليه العباد من الذي تلهج ا ل أ ل س ن ة بذكره من الذي تاله القلوب من هو الواحد ا ل أ ح د إ ن ه الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو وحق علي وعليك أ ن ندعوه في ا ل ش د ة والرخاء والسراء والضراء ونفزع إ ل ي ه في الملمات و ن ت و س ر إ ل ي ه في الكربات وننطرح على عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين حينها ي أ ت ي ن ا مدده يصل الينا عونه يسرع الينا فرجه يحل علينا فتحه أما يجيب إذا دعاه فينجي الغريب ويرد الغائب ويعافي المبتلى وينصر المظلوم ويهدي الضال ويشفي المريض ويفرج عن المكروب ف إ ذ ا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولن أ س ر د عليك هنا أ د ع ي ة إ ز ا ل ة الهم والحزن والغم فهي م ع ل و م ة في دوام ا ل س ن ة إ ذ ا وجدت الطريق إ ل ى ربك فقد وجدت كل شيء و إ ن فقدت ا ل إ ي م ا ن به فقد فقدت كل شيء إ ن دعاك ربك ع ب ا د ة أ خ ر ى و ط ا ع ة ا ل عظمى ث ا ن ي ة فوق حصول المطلوب و إ ن عبدا يجيد فن الدعاء حري الا يهتم ولا يغتم ولا يحزن ولا يقلب قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كل الحبال تتسرم إ ل ا حبله كل ا ل أ ب و ا ب توصد إ ل ا بابه كل الطرق تغلق إ ل ا طريقه هو قريب سميع مجيب يجيب المضطر إذا دعاه ي أ م ر ك و أ ن ت الفقير الضعيف المحتاج وهو الغني القوي الواحد الماجد ب أ ن تدعوه ادعوني استجب لكم إ ذ ا نزلت بك النوازل، إذا المت ن و ا إذا ز ل ل أ بك الخطوب فلهج ا بذكره واهتف باسمه واطلب م ذ د ه و ا س أ ل فتحه ونصره مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على تاج ا ل ح ر ي ة و أ ر غ م ا ل أ ن ف في طين عبوديته لتحوز وسام النجاه مد يديك ارفع كفيك اطلق لسانك اكثر من طلبه بالغ في سؤاله الح عليه الزم بابه انتظر ا لطفه ترقف فتحه اشد باسمه احسن الظن به انقطع إ ل ي ه تبتل إ ل ي ه تبتيلا حتى تسعد وتفلح العوض من الله لا ت أ س ف على م ص ي ب ة ف إ ن الذي قدرها عنده ج ن ة وثواب وعوض و أ ج ر عظيم إ ن أ و ل ي ا ء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس سلام عليكم بما صبرتم فنعم ع ق ب الدار وحق علينا أ ن ننظر في عوض ا ل م ص ي ب ة وفي ثوابها وفي خلفها الخير أ و ل ئ ك عليهم صلوات من ربهم و ر ح م ة و أ و ل ئ ك هم المهتدون هنيئا للمصابين بشرى للمنكوبين سلام على المضطهدين إ ن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير و ا ل آ خ ر ة خير و أ ب ق ى فمن أ ص ي ب هنا ه و ف ي هناك ومن تعب هنا ارتاح هناك ومن افتقر هنا اغتنى هناك أ م ا المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إ ل ي ه ا ف أ ش د ما على قلوبهم فوت ح ض و ظ ه م منها وتنغيص راحتهم فيها ل أ ن ه م يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم المصائب وتكبر عندهم النكبات ل أ ن ه م ينظرون تحت أ ق د ا م ه م فلا يرون إ ل ا الدنيا ا ل ف ا ن ي ة ا ل ز ه ي د ة ا ل ر خ ي ص ة أ ي ه ا المصابون ما فات شيء و أ ن ت م الرابحون فقد بعث لكم ب ر س ا ل ة بين اسطرها لطف وعطف وثواب وحسن اختيار إ ن على المصاب الذي ضرب عليه س ر ا د ك ا ل م ص ي ب ة ان ينظر ليرى ا ل ن ت ي ج ة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب وما عند الله خير و أ ب ق ى و أ ه ن ى و أ م ر ى و أ ج ل و أ ع ل ى و أ غ ل ى الايمان هو الحياه الاشكياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز ا ل إ ي م ا ن ومن رصيد اليقين فهم أ ب د ا في ت ع ا س ة وغضب و م ه ا ن ة و ذ ل ة ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا لا يسعد النفس لا يزكيها لا يطهرها لا يسرها لا يفرحها لا يذهب غمها وهمها وقلقها إ ل ا ا ل إ ي م ا ن بالله رب العالمين لا طعم ل ل ح ي ا ة أ ص ل ا إ ل ا ب ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا ا ل إ ي م ا ن ضاع فلا ح ي ا ة ولا دنيا لمن لم يشر دينا ومن رضي الحياه بغير دين فقد جعل الفناء لها كرينا ان الطريقه المثلى ل ل م ل ا ح د ة ان لم يؤمنوا ان ينتحروا ليريحوا انفسهم من هذه الاثار والاغلال والظلمات والدواهي يا لها من حياه تعيسه بالايمان يا لها من لعنه ابديه حاقت بالخارجين على منهج الله في الارض ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم م ي ؤ ن وقد ا به ونذرهم طغيانهم أول يعمهون مرة في آ ن ا ل أ و ا ن للعالم أ ن يقتنع كل ا ل ق ن ا ع ة و أ ن يؤمن كل ا ل إ ي م ا ن ب أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله بعد ت ج ر ب ة ط و ي ل ة ش ا ق ة عبر قرون غ ا ب ر ة توصل بعدها العقل إ ل ى أ ن الصنم خ ر ا ف ة والكفر ل ع ن ة و ا ل إ ل ح ا د ك ذ ب ة و أ ن الرسل صادقون أ ن الله حق و أ ن ه على كل شيء قدير وبقدر إ ي م ا ن ك قوه وضعفا حراره و ب ر و د ة تكون سعادتك وراحتك وطمانينتك من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه حياه ط ي ب ة ولنجزينهم أ ج ر ه م باحسن الذي كانوا يعملون وهذه ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة هي استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم وثبات قلوبهم بحب باريهم و ط ه ا ر ة ضمائرهم من أ و ض ا ر ا ل ن ح ر ا ف وبرود أ ع ص ا ب ه م أ م ا م الحوادث و س ك ي ن ة قلوبهم عند وقع القضاء ورضاهم في مواطن القدر ل أ ن ه م رضوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا اجن العسل ولا الخلية الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا تكسر في شيء شيء شانه اللين في الخطاب ا ل ب س م ة ا ل ر ا ئ ق ة على ا ل م ح ي ة ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة عند اللقاء هذه حلل م ن س و ج ة يرتديها السعداء وهي صفات المؤمن ك ا ل ن ح ل ة ت أ ك ل طيبا ً وتصنع طيبا ً و إ ذ ا وقعت على ز ه ر ة لا تكسرها ل أ ن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف إ ن من الناس من ت ش ر ي ب لقدومهم ا ل أ ع ن ا ق وتشخص إ ل ى طلعاتهم ا ل أ ب ص ا ر وتحيهم ي ا ل أ ف ئ د ة وتشيعهم ا ل أ ر و ا ح ل أ ن ه م محبوبون في كلامهم في أ خ ذ ه م في عطائهم في بيعهم في شرائهم في لقائهم في وداعهم إ ن اكتساب ا ل أ ص د ق ا ء فن مدروس يجيده النبلاء ا ل أ ب ر ا ر فهم محفوفون دائما و أ ب د ا ب ه ا ل ة من الناس إ ن حضروا فالبشر و ا ل أ ن س إ ن غابوا فالسؤال والدعاء إ ن هؤلاء السعداء لهم دستور أ خ ل ا ق عنوانه ادفع بلته أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم فهم يمتصون ا ل أ ح ق ا د بعاطفتهم ا ل ج ي ا ش ة وحلمهم الدفيء وصفهم البريء يتناسون ا ل إ س ا ء ة ويحفظون ا ل إ ح س ا ن تمر بهم الكلمات ا ل ن ا ب ي ة فلا تلج آ ذ ا ن ه م بل تذهب بعيدا هناك إ ل ى غير ر ج ع ة هم في ر ا ح ة والناس منهم ف يقول أمن أمنه وأموالهم والمسلمون منهم في سلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه هو يده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم لسانه الناس هو على يده في ي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ان الله أ م ر ن ي أ ن أ ص ل من قطعني و أ ن أ ع ف و عمن ن ظلمني و أ ن أ ع ط ي من حرمني ووالله لقد وصلت من قطعك وعفوت عمن ن ظلمك واعطيت من حرمك فهنيئا لك تلك المنزله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس بشر هؤلاء بثواب عاجل من الطمانينه والسكينه والرضوان والهدوء وبشرهم بثواب اخروي كبير في جوار رب غفور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ذكر الله تعالى الصدق حبيب الله ا ل ص ر ا ح ة صابون القلوب ا ل ت ج ر ب ة برهان الرائد لا يكذب أ ه ل ه لا يوجد عمل أ ش ر ح للصدر و أ ع ظ م ا ل أ ج ر كالذكر فاذكروني أ ذ ك ر ك م وذكره سبحانه ج ن ة في أ ر ض ه من لم يدخلها لم يدخل ج ن ة ا ل آ خ ر ة وهو إ ن ق ا ذ للنفس من أ و ص ا ب ه ا و أ ت ع ا ب ه ا واضطرابها إ ذ ا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أ ح ي ا ن ا فننتكس و اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزحا وهو الطريق الميسر المختصر إ ل ى كل فوز وفلاح طالع داوين الوحي لترى فوائد الذكر جر مع ا ل أ ي ا م بلسمه لتنال الشفاء بذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن بذكره تزاح جبال الكرب والغم و ا ل أ س ى الله أ ك ب ر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل ي ولا عجب أ ن يرتاح الذاكرون فهذا هو ا ل أ ص ل ا ل أ ص ي ل لكن العجب العجاب كيف يعيش ا ل غ ا ف ل عن ذكره أ م و ا ت غير أ ح ي ا ء وما يشعرون أ ي ا ن يبعثون يا من شكا ل أ ر ق ى وبكى من ا ل أ ل م وتفجع من الحوادث ورمته الخطوب هيا يهتف باسمه تقدس في عليائه هل تعلم له سميا إ ن بقدر اكثارك من ذكره ينبسط خاطرك يهدا قلبك تسعد نفسك يرتاح ضميرك ل أ ن في ذكره معاني التوكل و ا ل ث ق ة والاعتماد والتفويض وحسن الظن وانتظار الفرج فهو قريب إ ذ ا دعي سميع إ ذ ا نودي مجيب إ ذ ا سئل ف ا ر واخضع واخشع وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدا وتنجيدا وثناء ا ومدحا ودعاء ا وسؤالا واستغفارا وسوف تجد بحوله وقوته ا ل س ع ا د ة و ا ل أ م ن والسرور والنور والحبور فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ا ل آ خ ر ة يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت الحسد ذ ي يذكر كالاكله الملحه تنخر العظم نخرا ان الحسد مرض مزمن يعيث في الجسم فسادا وقد قيل لا راحه لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم وعدو في جلباب صديق وقد قالوا لله در الحسد ماعدله ما ب د أ بصاحبه فقتله إ ن ن ي أ ن ه ى نفسي ونفسك عن الحسد رحمه بي وبك قبل أ ن نرحم ا ل آ خ ر ي ن ل أ ن ن ا بحسدنا لهم نطعم الهم لحومنا و ن س ك الغم دماءنا ونوزع النوم على جفون ا ل آ خ ر ي ن إ ن الحاسد يشعر فرنا ساخنا ثم يقتحم فيه التنغيص والكدر والهم الحاضر أ م ر ا ض يولدها الحسد لتقضي على ا ل ر ا ح ة و ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة ا ل ج م ي ل ة ب ل ي ة الحاسد أ ن ه خاصم القضاء واتهم الباري في العدل و أ س ا ء ا ل أ د ب وخالف الشرع وقدح في العقل يا للحسد من مرض لا يجر صاحبه ومن بلاء لا يثاب عليه المبتلى به وسوف يبقى هذا الحاسد في ح ر ق ة د ا ئ م ة حتى يموت أ و تذهب نعم الناس عنهم كل يصالح إ ل ا الحاسد أ ع ط ي ت كل الناس من نفس الرضا إ ل ا الحسود ف إ ن ه أ ع ي ا ن ي ما لي له ذنب عليه علمته إ ل ا تراده ن ع م ة الرحمن و أ ب ى فما يرضيه إ ل ا ذلتي وذهاب أ م و ا ل ي وقطع لساني إ ن الحاسد يريد شيئا محددا لا غيره يريد أ ن تتنازل عن مواهبك أ ن تلغي خصائصك أ ن تترك مناقبك ف إ ن فعلت ذلك فلعله يرضى على مضض نعوذ بالله من شر حاسد إ ذ ا حسد ف إ ن ه يصبح كالثعبان ا ل أ س و د السام لا يقر قراره حتى يفرغ سمه في جسم بريء فانهاك أ ن ه ا ك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد ف إ ن ه لك بالمرصاد اقبل الحياة, الحياه كما هي حال الدنيا م ن غ ص ة ل ل ذ ا ت ك ث ي ر ة التبعات ج ا ه م ة ا ل م ح ي ة ك ث ي ر ة التلون مزجت بالكدر خلقت بالنكد و أ ن ت منها في كبد دار متى ما اضحكت في يومها ابكت غدا قبحا لها من داري ومكلف ا ل أ ي ا م ضد طباعها متطلبا في الماء ج ذ و ة ناري طبعت على كدر و أ ن ت تريدها صفوا من ا ل أ ق ذ ا ء و ا ل أ ك د ا ر ي لن تجد ولدا أ و ز و ج ة أ و صديقا أ و نبيلا أ و مسكنا أ و و ظ ي ف ة إ ل ا وفيه ما يكدر وعنده ما يسوء أ ح ي ا ن ا ف أ ط ف ئ حر شره ببرد خيره لتنجو ر أ س ا ب ر أ س والجروح قصاص أ ر ا د الله لهذه الدنيا أ ن تكون ج ا م ع ة للضدين والنوعين والفريقين والرايين خير وشر صلاح وفساد سرور وحزن ثم يصفى الخير كله والصلاح والسرور في ا ل ج ن ة ويجمع الشر كله والفساد والحزن في النار وفي الحديث الدنيا م ل ع و ن ة ملعون ما فيها إ ل ا ذكر الله وما والاه أ و عالم ومتعلم فعش واقعك ولا ت ص ر ح مع الخيال ولا تحلك في عالم المثاليات ا ك ب ل الدنيا كما هي وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتها فسوف لا يصفو لك صاحب ولا يكمل لك فيها أ م ر ولا يصلح لك حال ل أ ن التمام والكمال في ا ل آ خ ر ة لن تكمل لك زوجه في الحديث لا ي ف ر ق مؤمن مؤمنه إ ن كره منها خلقا رضي منها آ خ ر فينبغي أ ن نسدد وان نقارب و أ ن نعفو وان نصفح و أ ن ن أ خ ذ ما تيسر ونذر ما تعسر خذ العفو و أ م ر بالعرف و ع ر ض عن الجاهلين ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أ ن تعد معايبه إ ذ ا أ ن ت لم ت س ر م مرارا على القذى ض م ي ت و أ ي الناس تصفو مشاربه ولست بمستبق أ خ ا لا تنمه على شعث أ ي الرجال المهذب فلنغمض الطرف أ ح ي ا ن ا ونسدد الخطا ونتغافل عن ا ل أ م و ر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي تعز ب أ ه ل البلاء تلفت ي م ن ة و ي س ر ة فهل ترى إ ل ا مبتلى هل تشاهد إ ل ا منكوبا هل تبصر إ ل ا مصابا في كل دار ن ا ئ ح ة على كل خد دمع في كل واد بنو سعد كم من المصائب كم من الصابرين فلست أ ن ت وحدك المصاب بل مصابك أ ن ت ب ا ل ن س ب ة لغيرك قليل كم من مريض على سريره من أ ع و ا م يتقلب ذات اليمين وذات الشمال يئن من ا ل أ ل م يصيح من السقم كم من محبوس مرت به سنوات ما ر أ ى الشمس بعينه وما عرف غير زنزانته كم من رجل وامراه فقدا فلذات أ ك ب ا د ه م ا في م ي ع ة الشباب وريعان العمر كم من مكروب كم من مديون كم من محبوس كم من عرض منهوك كم من دم مسفوك كم من عقل منهوب كم من مال مسلوب آ ن لك أ ن ت ت ع ز بهؤلاء و أ ن تعلم علم اليقين أ ن هذه ا ل ح ي ا ة سجن للمؤمن و أ ن ه ا دار ا ل أ ح ز ا ن والنكبات تصبح القصور ح ا ف ل ة ب أ ه ل ه ا وتمسي خ ا و ي ة على عروسها بينما الشمر مجتمع والأبدان في عافية هي أيام الشم المجتمع والأموال وافرة والأولاد كثر ثم ما وافرة والأولاد إلا أيام فإذا الفقر كثر والموت والفراق و ا ل أ م ر ا ض وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم ا ل أ م ث ا ل فعليك أ ن توطن نفسك كتوطين الجمل المحنك الذي يبرك على ا ل ص خ ر ة وعليك أ ن توازن مصابك بمن حولك وبمن سبقك في م س ي ر ة الدهر ليظهر لك أ ن ك معافى ب ا ل ن س ب ة لهؤلاء و أ ن ه لم ي أ ت ك إ ل ا وخزاه س ه ل ة فاحمد الله على لطفه واشكره على ما أ ب ق ى واحتسم ما أ خ ذ وتعز بمن حولك ولك في رسولنا صلى الله عليه وسلم ق د و ة وضع السلع على ر أ س ه أ د م ي ت قدماه شج وجهه حوصر في الشعب طرد من م ك ة ك س ر ا ل ثنيته رمي في عرض زوجته قتل سبعون من أ ص ح ا ب ه فقد ابنه ماتت بناته ربط الحجر على بطنه اتهم بشتى التهم وصانه الله عن ذلك وهذا بلاء لا بد منه وتمحيص لاعظم منه وقد قتل قبل ذلك زكريا وذبح يحيى وهجر موسى ووضع الخليل في النار وسار ا ل أ ئ م ة على هذا الطريق فضرج عمر واغتيل عثمان وطعن علي وجلد الظهور ا ل أ ئ م ة وسجن ا ل أ خ ي ا ر ونكل ب ا ل أ ب ر ا ر أ م حسبتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساو والضراو وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصر الله أ ل ا إ ن نصر الله قريب قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إ ل ا من له خطر أ م ا ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر ب أ ق ص ى قعره درر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إ ل ا الشمس والقمر ا ل ص ل ا ة ايها ل ل ص ا ة ا أ ي الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة إ ذ ا د ه م ك الخوف وطوقك الحزن و أ خ ذ الهم بتلابيبك فقم حالا إ ل ى ا ل ص ل ا ة تثوب لك روحك وتطمئن نفسك إ ن ا ل ص ل ا ة ك ف ي ن ة ب إ ذ ن الله باجتياح مستعمرات ا ل أ ح ز ا ن والغموم و م ط ا ر د ة فلول الاكتئاب كان صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حزبه أ م ر قال أ ر ح ن ا ب ا ل ص ل ا ة يا بلال فكانت ق ر ة عينه وسعادته وبهجته وقد طالعت سير أ ق و ا م أ ف ذ ا ذ كانت إ ذ ا ضاقت بهم الضوايق وكشرت في وجوههم الخطوب فزعوا إ ل ى ص ل ا ة خ ا ش ع ة فتعود لهم قواهم و إ ر ا د ت ه م وهممهم إ ن صلاه الخوف فرضت لتؤدى في س ع ة الرعب يوم تتطاير الجماجم وتسيل النفوس على شفرات السيوف ف إ ذ ا الثبات و ا ل س ك ي ن ة والرضوان و ا ل أ ن س إ ن على الجيل الذي عصفت به ا ل أ م ر ا ض ا ل ن ف س ي ة أ ن يتعرف على المسجد و أ ن يمرغ جبينه ليرضي ربه أ و ل ا ولينقذ نفسه من هذا العذاب الواصب و إ ل ا ف إ ن الدمع سوف يحرق جفنه والحزن سوف يحطم اعصابه وليس لديه ط ا ق ة تمده ب ا ل س ك ي ن ة و ا ل أ م ن إ ل ا ا ل ص ل ا ة ومن أ ع ظ م النعم لو كنا نعقل هذه الصلوات الخمس كل يوم و ل ي ل ة ك ف ا ر ة لذنوبنا رفع لدرجاتنا صلاح لاحوالنا س ك ي ن ة لنفوسنا دواء ل أ م ر ا ض ن ا تسكب في ضمائرنا مقادير زاكيه من اليقين تملوا جوانحنا بالرضا أ م ا أ و ل ئ ك الذين جانبوا المسجد وتركوا ا ل ص ل ا ة فمن نكد إ ل ى نكد ومن حزن إ ل ى حزن ومن شقاء إ ل ى شقاء فتعسا لهم واضل أ ع م ا ل ه م حسبنا الله ونعم الوكيل تفويض ا ل أ م ر إ ل ى الله التوكل عليه ا ل ث ق ة بوعده الرضا بصنيعه حسن الظن به انتظار الفرج منه من أ ع ظ م ثمرات ا ل إ ي م ا ن ومن أ ج ل صفات المؤمنين وحينما يطمئن العبد إ ل ى حسن ا ل ع ا ق ب ة ويعتمد على ربه في كل ش أ ن ه يجد ا ل ر ع ا ي ة والولايه و ا ل ك ف ا ي ة والتاييد و ا ل ن ص ر ة لما القي إ ب ر ا ه ي م عليه السلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فجعلها الله عليه بردا وسلاما ولما قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم إ ن الناس قد جمعوا لكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إ ن ا ل إ ن س ا ن وحده لا يستطيع أ ن يصارع ا ل أ ح د ا ث ولا يقاوم الملمات ولا ينازل الخطوب ل أ ن ه خلق ضعيفا عاجزا ولكنه حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه ويفوض ا ل أ م ر إ ل ي ه يجد النصر و ا ل ت أ ي ي د والفتح و ا ل إ ع ا ن ة وعلى الله ف ت و ك ل إ ن كنتم مؤمنين فيا من أ ر ا د أ ن ينصح نفسه توكل على القوي الغني ذو ا ل ق و ة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من النكبات واجعل شعارك وادثارك حسبنا الله ونعم الوكيل ف إ ن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فناد حسبنا الله ونعم الوكيل و إ ذ ا خفت من عدو أ و رعبت من ظالم أ و فزعت من خط فاهتف حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بربك هادئا ونصيرا في الأرض مما يشرح الصدر ويزيح الكرب السفر في الديار وقطع الكفار والتقلب في ا ل أ م ص ا ر والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد أ ق ل ا م ا ل ق د ر ة وهي تكتب على صفحات الوجود آ ي ا ت الجمال لترى حدائق ذات ب ه ج ة ورياضا ا ن ي ق ة وجنات أ ل ف ا ف ة أ خ ر ج من بيتك ت أ م ل ما حولك وما بين يديك وما خلفك اصعد الجبال اهبط ا ل أ و د ي ة تسلق ا ل أ ش ج ا ر ع ق ب من الماء النمير ضع ن ف ك على أ غ ص ا ن الياسمين حين تجد روحك ح ر ة ط ل ي ق ة كالطائر الغريد تسبح في فضاء ا ل س ع ا د ة أ خ ر ج من بيتك إ ل ك الغطاء ا ل أ س و د عن عينيك ثم سر في فجاج الله ا ل و ا س ع ذاكرا مسبحا و ك ت ا ب الفضاء أ ق ر أ فيه سورا ما ق ر أ ت ه ا في كتابي إ ن ا ل إ ن ز و ا ء في ا ل غ ر ف ة ا ل ض ي ق ة مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانتحار وليست غرفتك هي العالم ولست أ ن ت كل الناس فلم الاستسلام امام كتائب الاحزان الا فهتف ببصرك وسمعك وقلبك انفروا خفافا وثقالا تعال لتقرا ا ل ق ر آ ن هنا بين الجداول والخمائل بين الطيور وهي تتلو خطب الحب وبين الماء وهو يروي قصه وصوله من التل ان الترحال في مسارب الارض متعه يوصي بها الاطباء لمن ثقلت عليه نفسه واظلمت عليه غرفته فهيا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر ونتدبر ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ا من من من من برحابة صدر وبقوة إرادة وبمناعة ر صدر ه وبقوة أبية و إ ن لم أ ص ب ر أ ن ا و أ ن ت فماذا نصنع هل عندك حل لنا غير الصبر هل تعلم لنا زادا غيره كان أ ح د العظماء مسرحا تركض فيه المصائب وميدانا تتسابق فيه النكبات كلما خرج من ن ك ب ة دخل في أ خ ر ى وكلما نجا من ك ر ب ة تعرض ل ث ا ن ي ة وهو متترس بالصبر متدرع ب ا ل ث ق ة بالله حتى قال إ ن كان عندك يا زمان ب ق ي ة مما يهان بها الكرام فهاتها فجعل الله له فرجا ومخرجا هكذا يفعل النبلاء يصارعون الملمات يطرحون النكبات أ ر ض ا دخلوا على أ ب ي بكر وهو مريض قالوا أ ل ا ندعو لك طبيبا قال الطبيب قد راني قالوا فماذا قال قال, قال يقول إ ن ي فعال لما أ ر ي د كيف أ ش ك و إ ل ى طبيب يمابي والذي قد أ ص ا ب ن ي من طبيبي قال ابن المرتعش ذهبت عيني من أ ر ب ع ي ن س ن ة ما علمت ابنتي ولا زوجتي وفي مقالات لاحد المعاصرين أ ن ه عرف جارا له مقعدا من عشرين س ن ة يقول والله ما أ ن ولا اشتكى وما زال يحمد ربه حتى مات واصبر وما صبرك إ ل ا بالله اصبر ص ب ر واثقا بالفرج عالم بحسن المصير طالب ل ل أ ج ر راغب في تكفير السيئات ا س ب ر مهماد لهمت الخطوب و أ ظ ل م ت أ م ا م ك الدروب ف إ ن النصر مع الصبر و إ ن الفرج مع الكرب و إ ن مع العسر ي س ر ى وقد ق ر أ ت سير ة عظماء مروا في هذه الدنيا وذهلت لعظيم صبرهم و ق و ة احتمالهم كانت المصايب تقع على رؤوسهم ك أ ن ه ا قطرات ماء ب ا ر د ة وهم في ثبات الجبال وفي ر س خ الحق فما هو إ ل ا وقت قصير فتشرق وجوههم على طلع فجر الفرج و ف ر ح ة الفتح وعصر النصر و أ ح د ه م ما ك ت ف ى بالصبر وحده بل رضي وتبسم واحتسب فكان الثواب و ا ل أ ج ر والفرج وقفة لا تحزن ل أ ن ك بحزنك تريد ايقاف الزمن وحبس الشمس و إ ع ا د ة عقارب ا ل س ا ع ة والمشي إ ل ى الخلف ورد النهر إ ل ى مصبه لا تحزن ل أ ن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء وتبعثر الماء وتغير السماء وتهلك ا ل ح د ي ق ة الغناء لا تحزن ل أ ن المحزون كنهر ا ل أ ح م ق ينحدر من البحر ويصب في البحر وكالتي نقضت غزلها من بعد ق و ة أ ن ك ا ذ ه وكالنافخ في ق ر ب ة م ث ق و ب ة وكالكاتب باصبعه على الماء لا تحزن فان عمرك الحقيقي سعادتك وراحه بالك فلا تنفق ايامك في الحزن ولا تبذل لياليك في الهم ولا توزع ساءاتك على الغم ولا تسرف في اضاعه حياتك فان الله لا يحب المسرفين لا تحزن فان اموالك التي في خزائنك وبصورك السامقه وبساتينك الخضراء مع الحزن و ا ل أ س ى والياس ز ي ا د ة في أ س ف ك وهمك وغمك لا تحزن ف إ ن عقاقير ا ل أ ط ب ا ء ودواء ا ل ص ي ا د ل ة و و ص ف ة الحكيم لا تسعدك وقد أ س ك ن ت الحزن قلبك وفرشت له عينك وبسطت له جوانحك والحفته جلدك لا تحزن و أ ن ت ت م ر ك الدعاء وتجيد الانطراح على عتبات ا ل ر ب و ب ي ة وتحسن ا ل م س ك ن ة على أ ب و ا ب ملك الملوك ومعك الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل ولديك س ا ع ة تمريغ الجبين في السجود لا تحزن ف إ ن الله خلق لك ا ل أ ر ض وما فيها و أ ن ب ت لك حدائق ذات ب ه ج ة وبساتين فيها من كل زوج بهيج ونخلا باسقات لها طلع نظيد ونجوم ا لامعات ل وخمائل وجداول ولكنك تحزن لا تحزن ف أ ن ت تشرب الماء الزلال وتستنشق الهواء الطلق وتمشي على قدميك معافى وتنام ليلك آ م ن ا لا تحزن ف إ ن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى والمحبوس يفك والغائب يقدم والعاصي يتوب والفقير يغتني لا تحزن أ م ا ترى السحاب ا ل أ س و د كيف ينقشع والليل البهيم كيف ينجلي والريح الصرصر كيف يسكن و ا ل ع ا ص ف ة كيف ت ه د أ إ ذ ن فشدائدك إ ل ى رخاء وعيشك إ ل ى هناء ومستقبلك إ ل ى نعماء لا تحزن لهيب الشمس ي ط ف ي ه وارف الظل و ض م ا الهاجره يبرده الماء النمير و ع ظ ة الجوع يسكنها الخبز الدافئ و م ع ا ن ا ة السهر يعقبه نوم لذيذ و أ ل ا م المرض يزيلها هناء ا ل ع ا ف ي ة فما عليك إ ل ا الصبر قليلا ً والانتظار ل ح ظ ة لا تحزن فقد حار ا ل أ ط ب ا ء وعجز الحكماء ووقف العلماء وتساءل الشعراء وبارت الحيل أ م ا م نفاذ ا ل ق د ر ة ووقوع القضاء و ح ت م ي ة المقدور عسى فرج يكون عسى نعلن ّ نفسنا ب ع س ا فلا تقنط و إ ل ا قيت ه م من يقبض النفس ف أ ق ر ب ما يكون المرء من فرج إ ذ ا يئسا ان مع العسر يسرا يا أ ح د يا صمد يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم أ س أ ل ك أ ن تذهب عنا الهم والغم والحزن والكدرا والوصب والنصب اللهم إ ن ا نعوذ بك من الشقاء والشقوه والذله والفقر سبحان ربك رب ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ب ح م د ك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله وسلم على نبيه و آ ل ه وصحبه ومن ت ق ي ك